من زادي المسير في علم التفسير وكنا قد وقفنا لازلنا مع صورة النساء ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى في الآية الخامس عشر والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا هذه الآية 15 من سورة النساء قال المصنف قوله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة قال التي تجمع اللاتي واللواتي قال ولات يأتين الفاحشة قال الفاحشة الزنا في قول جماعة الزنا في قول الجماعة أو في قول جماعة يعني في قول عامة يعني كلهم قالوا أن الفاحشة هنا هي الزنا الله سبحانه وتعالى لما ذكر الإحسان إلى النساء حتى نفهم الرغب بين الآيات وأن من جملة الإحسان إليهن إعطاؤن حقوقهن من الصداق والميراث هنا قال واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم قوله تعالى واللاتي هنا قال المصنف تجمع على اللاتي واللواتي طيب ثم قال الفاحشه أي قوله التي يأتينا الفاحشه الزنا في قول الجماعة طيب قال وفي قوله تعالى فاستشهدوا عليهن قولان فاستشهدوا عليهن قولان ابن عباس التفسير بحات ماذا يقول يقول كانت المرأة إذا فجرت حبست في البيوت فإن ماتت ماتت وإن عاشت عاشت حتى نزلت الآية في صورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدا فجعل الله لهن سبيلا فمن عمل شيئا جريد وأرسل يعني أطلق يعني هذه الآية التي في صورة نسا معنا منسوخة في أول الحكم كان المرأة إذا فجرت حبست في البيت إن ماتت ماتت وإن عاشت عاشت كما قال معباس رضي الله عنهما هنا يقول فاستشهدوا عليهن قولاً وفي قوله تعالى فاستشهدوا عليهن قولاً قال أن أحدهما أنه خطاب للأزواج خطاب للأزواج والثاني خطاب للحكام قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما جعل الله عز وجل الشهود أربعة سترا ستركم به دون فواحشكم والأثر هذا خرجه عبد الرزاق في المصنف وغيره طيب إذن هذا كان الحكم في أول الإسلام ثم نصف بعد ذلك وهذا قول عامة تهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في حديث عبادة لأنه هنا في الآية قل أو يجعل الله لهن سبيلا قال قد أخذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد, جلد مئة وتغريب عام قال قولوا تعالى ومعنى منكم من المسلمين قولوا تعالى فأمسكوهن في البيوت قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت فجعل الله لهن سبيلا وهو الجلد أو الرجم وهذا الأثر خرجوا أبو داود في السنن وغيره عن عبد الله بن عباس وفي تفسير نبيحاته من بن تعليمنا نحوه. طيب إذن واللات يأتينا الفاحشة من, من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وضع طبعا فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل ثم قال تعالى والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابى وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما قال المصنف قوله تعالى والذان والذان يأتيانها منكم اللذان هنا الزانية والزاني الزانية والزاني هم المرادوهما إذن قال وقوله والذان يعني الزانيين يعني الزانيين قال وهل هو عام أم لا أحدهم انه عام في الأبكار والثيب من الرجال والنساء قاله الحسن وعطاء أن هذا على عمومه وضح والثاني انه خاص في البكرين إذا زنياء قاله أبو صالح والسدي وابن زيد وصفيان وضح قاله ابن أبو صالح والسدي وابن زيد وصفيان إذن ولذان ياتيان منكم المراد باللذان هنا الزاني والزانية طبعا الآية الأولى في النساء خاصة لتقدمت معنا واللاتي يأتينا البعشة من نسائكم إلى غيره وهي محصنات وغير محصنات لأننا قلنا الحكم هذا نسخ الآية الثانية هذه في الرجال خاصة واضح قيل في الرجال خاصة يعني البكرين من الرجال وقيل عامة تشمل الأبكار والثيب من الرجال والنساء على القول الأول تكون منسوها وضع طيب. قال قول تعالى يأتيانها يعني فاحشة يأتيانها يعني فاحشة قول تعالى فآذوهما هي قولا حدوهما أنه الأذاب بالكلام والتعيير لأنه من أنواع التعذير. أروى أبو صالح بن عباس وبي قال قتادة السد والضحك مقاتل والثاني أنه التعيير والضرب بالنعال إذن الآذة هنا اختلف في تفسيره قيل هو التوبيخ هو التعيير وقيل هو التوبيخ هو التعيير والسب والجفاء مع الضرب أن يناله الضرب بالنعال. واضح قال وطبعا بعض الحسن البصري يرى أن الآية هذه نسخت واضح أن هذه نسخت وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال والذان يأتيان منكم كان الرجل إذا زنا أوذي بالتعيير وضرب بالنعال. فأنزل الله بعد ذلك هذه الآية الزاني والزاني فاجرد كل واحد منهما مئة جلدة قال فإن كان محصنين رجما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأثر رواه بن حاتم في تفسيره طبعا على هذا القول أي منسوخة وقول آخر أن ليست بمنسوخة طيب قال تعالى فإن تاب قال المصنف من الفعشة وأصلح أي العمل فاعرضوا أي عن أذاهما وهذا كله كان قبل الحد يعني يرى أن هذا منسوخ فإن تابع يعني من الفاحشة أي بعد الفاحشة فأعرضوا عنهما أي كف عنهما قال هذا قبل النزول الحدود ثم قال هنا فصل كان حد الزاليين فيما تقدم الأذا لهما والحبس للمرأة خاصة يعني قبل نزول الحدود الحكم ماذا كان كان المرأة إذا زنت تحبس في البيت حتى تموت عاشت عاشت أو ماتت ماتت تبقى محبوسة في البيت والر... والرجل يؤذى اختلف في الأذى كما قلنا إما بالسبب والتعيير والجفاء وكذا وإما مع... هذا يضاف له الضرب بالنعال هذا كان قبل نزول آيات الحدود يعني هنا يقول كان حد زنيين فيما تقدم الأذى لهما والحبس للمرأة خاصة فنسخ الحكمان جميعا ويرى النسخ وقال به من عباس والحسن قال واختلفوا بماذا وقع نسخهما أو بماذا وقع نسخهما يعني من الذي نسخ هذا الحكم؟ قال قوم بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختلفوا في الدليل الناسخ وقالوا من سوق لكن من الذي نسخه بعضهم قال الحديث وهذا أنه قلنا السنة ما تنسخ القرآن هذه من القواعد السلال الخاصة عند الحديث قرر الشافعي الإمام رحمه الله وأحمد حنبل وغيره السنة لا تنسخ القرآن ينسخ القرآن القرآن والسنة السنة أما السنة تنسخ القرآن هذا غير موجود نعم تخصصه تقيده تبينه تفسره لكن أنها تنسخ النسخ بمعنى رفع الأحكام هذا لا, لا يقول به الحديث قاطب خلاف الأهل الرائي لأنهم يرون السنة تنسخ القرآن فقال قوم بحديث عبادة بن الصامة طبعا حديث عبادة بن الصامة مقول على آية النور لأن هنا ماذا قال؟ نبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيل أي في سورة النور السيب بالسيب جلد مئة ورجم بالحجار من هذا جاء في السنة في حق المرصن الرجم والبكر بالبكر جلد مئة ونفي وسنة هذا الذي ورد في القرآن الجلد أما الرجم جاء في السنة وإن كان في القرآن تدل عليه المعاني العامة قال هذا على قول من يرى نسخ القرآن بالسنة قلنا هذا قول أهل الرأي هذا ليس قول الحديث وقد قال قوم نسخ بقوله تعالى هذا الناسخ الصحيح طبعا لا اختلاف لأن الحديث عباد بن الصالح مبني على آية النور قال بقوله تعالى الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدا قالوا وكان قوله تعالى واللذان يأتيانها للبكرين فنسخ حكمهما بالجلد. تمام ونسخ حكم السيب من النساء بالرجم يعني كان الحكم بالنسبة للبكرين الأذى والذان يأتيانها منكم فآذوهما فهو الأذى قلنا بالكلام أو الضرب بالنعال بعدين جاء الحد أنا عندي سؤال الجماعة دي تقول الذي لا يقبل الشرع مسلم دام يعتقد الوجوب طيب لو واحد اعتقد وجوب الناسخ أو اعتقد وجوب المنسوخي ولم يقبل الناسخ ما حكمه؟ يعني واحد اعتقد شرعا وجوب المنسوخ والناسخ معا لكنه لم يقبل الناسخ يعني واحد اعتقد وجوب فآذوهما أن هذه واجبة وقبلها ثم لما جاء الجلد اعتقد وجب لكن لم يقبل ما حكمه يكون كافرا إذا واحد إذا قال بالمنسوخ ورد الناسخ كفر هذا في شرع رب العالمين لو كان شريع حكم, يعني حكم شرعي فانت اذا جيت لحكم شرعي منسوخ وقبلته وردت الحكم الناسخ يكفر الإنسان فما بالك من ياتي الى شرع الله المنزل فيرده ويقبل شرع كفري هذا الباب او لا يكفر لان الناسخ المنسوخ ليس كفرا هنا كله شرع الله كله شرع الله أنزله فإذا قبلت المنسوخ ورددت الناسخ كافر فما بالك بمن قبل بالشريعه الكفر ورد شرع الله الله يوسع طيب قال هنا ونسغ حكم الثيب من النساء بالرجل وقال قوم يحتمل أن يكون النسخ وقع بقرآن ثم رفع رسمه وبقي حكمه لأن في حديث حباد قد جعل الله لهن سبيل والظاهر أنه جعل بوحي لم تستقر تلاوته قوله تعالى بعد ذلك إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما قال قولوا تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله قال الحسن إنما التوبة التي يقبلها الله إنما التوبة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى فالكلام هنا في التوبة المقبولة قال فأما السوء فهو المعاصي سمي سوءا لسوء عاقبته. قولوا تعالى بجهاله. يعني لاحظون فعل المعصية بجهاله. يعني جهالة ذي حال أو صفة واضح يعني حال كونه جاهلا أو متصفا بالجهالة كأنه قال إنما التوب على الله للذين يعملون السوء وهم جاهلون أو جاهلين حال كونه جاهلين قال المجاهل كل قال هنا كل عاص فهو جاهل حين معصيته جاهل بالله طبعا الجاهل المذموم، كل عاص فهو جاهل حين معصيته وهذا الأثر هو الطبر بن بحاتم في تفسيره قتاد يقول كما في التفسير ابن جارير أجمع شوف هذا الإجمع مهم جدا أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة عمدا كان ويره عمدا كان أو غيره يعني الذي عصي الله عامدا جالب والذي عصي الله غافلا جالب إذن الجهال مذمومة جرعة. يعني ما في جهال معذور به الإنسان وذا مقام توبا أنك أنت تتوب من ذنب عليك في التبع لذا قل بسوء بسوء العاقبة قبيح في نفسه وقبيح بمآله وغضب أن التي لا يعذر فيها بالجهل أدلة عدم العذر بالجهل طيب قال هنا المصنف وقال الحسن وعطا وقتاده الصد في آخرين إنما سم جهالا لمعاصيهم لا, ل... لا أنهم غير مميزين هو مميز يعني عاقل لكن سمي جاهلا لأنه عصي الله تبارك وتعالى قال اكرمة أمور الدنيا كلها جهالا ومنه قول تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو الآيات طيب قال قوله تعالى ثم يتوبون من قريب قالوا في القريب ثلاثة أقوى أحدهم انه التوبة في الصحة رواه ابو صالح عن ابن عباس وبيقال سدي والثاني انه التوبة قبل معاينة ملك الموت رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس وبيقال أبو مجلز والثالث أنه التوبة قبل الموت وبيه قال ابن زيد في آخره ثم يتوبون من قريب نعم طيب هؤلاء الذين يتوبون من قريب ماذا قال الله فين فولئك عليهم وكان يتوب الله عليهم فولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيم طبعا هنا ابو العالية يقول إنما التوبة على الله قال هذه للمؤمنين يعني الموحد لأنه ممكن الكافر عقيدته فاسداء لكن يتوب من الذنوب هذا لا يقبل الله وتوبته أما التوبة التي تقبل إنما التوبة على الله كما قال حسن يعني التوبة التي يقبلها الله هذه آية بالمؤمنين من صحت عقيدته إذا قال هذه للمؤمنين ثم قال الله عز وجل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 للذين يعملون السيئات قال في السيئات ثلاثة أقوال أحدها أنها الشرك سيئات معنى الشرك قاله ابن عباس وعكرمة والثاني أنها النفاق النفاق الأكبر يعني قاله أبو العالي وسعيد بن جبير والثالث أنها سيئات المسلمين يعني أصحاب الكبار قاله سفيان واحتج بقوله تعالى وللذين يموتون وهم كفار قال يذكرت نوعين الذين يعملون السيئات والذين يموتون وهم كفار قال الذين يعملون السيئات دي سيئات المسلمين أي أهل التوحيد قوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال في الحضور قولان أحدهما أنه السوق أنه السوق قاله ابن عمر والثاني أنه معاينة الملائكة لقض الروح نعم وقد روى علي بن بي طلحة بن عباس أنه قال أنزل الله تعالى هذه بعد هذه الآية إن الله لا يغفر أي يشرك به فحرم المغفرة على من مات مشركا وأرجع أهل التوحيد إلى مشيئته فعلى هذا تكون منسوخة في حق المؤمنين منسوخة يعني مقيدة ليست النسخ نسخ الأخبار بمعنى الأخص كما يقول الأثرام غيره لا يكون الشريعة نسخ الخبر بمعنى الأخص يعني رفعه هذا لا يكون الأخبار لا تتضاد لكن إذا أطلق النسخ على الأخبار ورد به البيان بوينة يعني أن هذه خاصة بالمؤمنين إذن قولوا تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر حدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعساء ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قولوا تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قال المصنف سبب نزولها أن الرجل كان إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فنزلت هذه الآية قال ابن عباس والحديث رواه البخاري في الصحيح واضح قال وفي رواية أخرى كانوا في أول الإسلام إذا مات الرجل قام أقرب الناس منه أقرب الناس منه إليه فيلقي على امرأته ثوبا فييرث نكاحها وقال مجاهد كان, كان إذا توفي الرجل فابنه الأكبر أحق بمرأته طبعا هذه كلها كانت في الجاهدية بعد نسخة تركت يعني فينكحها إن شاء أو ينكحها من شاء هذا روى الطبري في تفسيره وابن بحاجه وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته من بعده وكان ذلك لهم في الجهلية فنزلت هذه الآية وهذا الأثر خرجه النساء في السنة الكمراء وهو بتفسير الطمر بن نبي قال اكرم مصمو هذه المرأة كبيشة بنت معنى بن عاصم وكان هذا في العرب يعني في جهليتها وقال أبو مجلس كانت الأنصار تفعله وقال ابن زيد كان هذا في أهل المدينة روى ذلك الطبري في تفسيره وقال السد إنما كان ذلك في الأولياء ما لم تسبق المرأة فتذهب إلى أهلها فإن ذابت فهو أحق بنفسها رواه الطبري في تفسيره وفي معنى قوله تعالى أن ترثوا النساء كرها قولان لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يعني لا يحل لكم أن تأخذوا بطريق الإرث هنا يقول قولان أحدهما أن ترث نكاح النساء وهذا قول الجمهور والثاني أن ترث أموالهن كرها روى ابن بطلحة عن ابن عباس قال كان يلقي حميم الميت على الجارية ثوبا فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيريثها وضع قال وفي من خوطب بقوله تعالى ولا تعضلوهن ثلاثة أقوال إذا لا يحل لكم أن تغيث النساء كرها ولا تعضلوهن من المخاطب بهذا يقول هنا ثلاثة أقوال أحدها أنه خطاب للأزواج طبعا أنه خطاب للأزواج يعني كيف خطاب للأزواج يعني الرجل لما تكون ساءة العشرة بينه وبين زوجته واضح فيحبسها ويسيء عشرتها لماذا يفعل ذلك؟ يقول لك لعلها تريد شيئا فاخذه أو تفتدي مني بالخلو فتعطيني مالا واضح هذا على القول بأنه خطاب للأزواج وإذا كان الخطاب للأزواج قال طيب من المراد بالعضل؟ ولا تعضلهن هيكون من المراد بالعضل هنا؟ على القول بأنه خطاب للأزواج قال ثلاثة أقوى أحدما أن الرجل كان يقرأ صحبة امرأته ولها عليه مهر فيحبسها ويضربها لتفتدي قال ابن عباس وقتاد والضحاك والسن والثاني أن الرجل كان ينكح المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على ألا تتزوج إلا بإذنه ويشهد على ذلك فإذا خطبت فأرضته أذن لها وإلا عضلها يعني منعها قاله ابن زيد. وضح قاله ابن زيد. وتقدم معنى العضل في سورة البقرة. قال هنا والثالث أنهم كانوا بعد الطلاق يعضلونهن كما كانت الجاهليه تفعل. فنهوا عن ذلك رواه ابن زيد أيضا. وقد ذكرنا في سورة البقرة أن الرجل كان يطلق المرأة ثم يراجعها ثم يطلقها كذلك أبدا إلى غير غاية يقصد إضرارها حتى نزلت الطلاق مرة والقول الثاني أنه خطاب للأولياء يعني ولي المرأة ولا تعضلهن يعني خطاب لولي المرأة من أب أو غيره يعني طيب قال ثم فيما له عنه ثلاثة أقوال طبعا هذا كله هدم منارات الجاهلية جمعا يعني هذه الآيات كلها تهدم أخلاق الجاهلية وأحكامها وأوضاعها فيما يتعلق بمسائل النكاح وغيرها قال أحدها أن الرجل كان في الجاهلية إذا كانت له قرابة قريبة ألقى عليها ثوبة فلم تتزوج أبدا غيره إلا بإذنه قال ابن عباس والثاني أن اليتيمة كانت تكون عند الرجل فيحبسها حتى تموت أو تتزوج بابنه قاله مجيد. والثالث أن الأولياء كانوا يمنعون النساء من التزويج ليرثوهن روي عن مجايد أيضا والقول الثالث أنه خطاب لورغة أزواج النساء الذين قيل لهم لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها كان الرجل يرث امرأة قريبة فيعضلها حتى تموت أو ترد عليه صباقها هذا قول ابن عباس في وضح إذن الله عز عند لا يحل لكم أن ترثوا النساء كراء طبعا هذا يشمل كل عضل عن طريق الإرث أنه يزعم أنه أحق بهن من غيركم يحبسها ليأخذ مالها أي أشكال الضرر والظلم والعضل والأذى لها أذمني ومحرم قول تعالى إلا أن يأتينا بفاحشة إلا أن يأتينا بفاحشة هنا استثناء واضح يعني إذا أتت بفاحشة فليس للولي حبسه حتى يأتذى باب مانيا من الأمة وإنما ذلك للزوج حبسنا للزوج ليس للولي واضح ولذلك قال الحسن البصري في مروض بن نبي في التفسير قال إذا زنت البكر فإنها تجلد مئة وتنفى وترد إلى زوجها ما أخذت منه هذا على تفسير فاعشة الزنا طبعا سننظر فاعشة في خلاف ما هي قيل حدوما فيها قولا قيل حدوما أنها النشوز على الزوج قاله ابن مسعود وابن عباس وقتاد في جماعة وضع تنشوز يعني نشوزها يكون بسوء العشرة عدم السمع والطاعة للزوج في المعروف أن تؤذيه باللسان بذاءة قولا وفئلا هذا يسمى الناشز ومذهب مالك رحمه الله وقول جمع من أهل العلم أن الناشز زوجه يأخذ منها جميع ما تملك وهذا قول ابن عباس أيضا وضح أنه يأخذ منها جميع ما تملك قال والثاني الزنا قال الحسن عطاء وعكر ما في جمع قد روى معمر عن مع عطاء الخراساني قال كانت المرأة إذا أصابت فاحشة أخذ زوجها ما ساق إليها وأخرجها فنسخ ذلك بالحد هذا في تفسير عبد الرزاق قال ابن جرير لما أورد هذا التفسير قال وهذا القول ليس بصحيح لأن الحد حق الله والافتداء حق للزوج وليس حدوما منطلا للآخر والصحيح أنها إذا أتت بأي فاحشة كانت من زنا الفرج أو بذاء اللسان جاز له أن يعضلها ويضيق عليها حتى تفتدي واضح؟ حتى تفتدي طيب قال فأما قوله تعالى مبينه إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة طبعا هذه فيها قراءتين قراءت أكثر مبينة بكسر الياء مبينة وقراءت جماعة كبا كثير وشعب عن عاصم مبينة مبينة وضع بالفتح يعني مثل آيات مبينات مبينات على اسم المفعول البفعولة الفاعل طيب قوله تعالى إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة قال هنا ثم ذكر قوله تعالى نعم إلا يأتينا بفاحشة مبينة قال وعاشرهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف طبعا تقدم هنا قال وقد سبق ذكر العشرة يعني في آية البقرة طبعا عاشرون المعروف المعاشرة يعني المخالطة خالطها بالمعروف صاحبها بالمعروف روابنا حاتم عن السدي خالطوهن بالمعروف بالمعروف يعني بما هو معروف الشريعه من أحكام الله وبما عرف من أحكام العشرة في الأعراف التي لا تخالف الشريعه وهذا خطاب للأزواج واضح خاصة وقيل اعم من الأزواج حتى الأولياء يدخلون فيه لكن وابتداء يدخل فيه الأزواج قال ربنا فإن كرهتموهن هذا الشيء فإن كرهتموهن يعني لسبب من الأسباب لبذا نشوز إلى آخر فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا قال ابن عباس ربما رزق منهما ولدا فجعل الله في ولدها خيرا كثيرا وهذا يعني من المقاصد التي لا يفهم بعض الناس له القرآن يقول لك ممكن المرأة تكون عندها إشكالات وأنت تكرهها بسببها وضع ماذا قال؟ قال فعساء تكرهوا شيئا يعني ممكن يكون في جوانب أخرى أنت لا تنظر لها جوانب خير يعني فربنا يقول فعساء تكره شيئا قال هنا وقد ندبت الآية إلى مساك المرأة مع الكراهة لها ونبهت على معنيين أحدهم أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح فرب مقروه عاد محمودا ومحمود عاد مذموما والثاني أن الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه ما يكره فليصبر على ما يكره لما يحب وهذا فئر العقلاء ما يكون الإنسان مثل الطفل الصغير إما أن يكلف وإما أن يتلف ويأكد ينظر لما من خلق موهوب فينميه ومن خلق فيها عيب فيحاول تزكيته وإصلاحه ربنا يقول وأصلحنا له زوجة يعني فيه مقطة مهمات التسارع للطلاق والفراق هذه إشكالية عصرية رسمتها في أذهاننا المدنية الزائفة القضية المسارع للطلاق على أنه أنا لابد أطلق حقوق الرجل يتعامل كأنه رئيس كوريا الشمالية في البيت يعني لا أحد يكلمه لا أحد يرد عليه لا أحد كذا لا رجل. يعني تبه يعني بعض الناس سياسته مع النساء تشبه سياسة الطغاة مع شعوبهم يعني, يعني لو مرأة راجعت يعد ذلك قلة أدب سب شتم وذي غير متأدبة الأمر ليس كذلك الشيطان يضخم لك أمورا ويغفلك عن أمور يعني شوف القرآن يقول لك فيه مرات تكره المرات يعني صرح فإن جريتموهن في كرة في بغض ماذي تآلف فعسى أن تكره شيئا يقولنا وأنشد في هذا المعنى ومن لم يغمض ومن لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يموت وهو عاتب ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب فعلا يعني من يريد صديق بلا عيب كما يذكر على الشافع لن عاش بلا صديق ومن يريد صديق أو صاحب عموما زوجة وغيرها بلا عيب يعيش بلا صاحب لذلك الإنسان ينظر قد يقع الكراه فعسى عسى من الله يواجه يعني ممكن يقول الأمر إلى أحوال أنك تنظر في المرأة في جوانب طيبة ممكن للأمر يعود خيرا ممكن يحصل هناك أولاد كما يقول ابن عباس فتأتلي في القلوب واضح ولذلك هنا الجزاء على هذا محذوف فإن كريتمهن طيب ما هو الجواب الشرط قل لي وعد فأسى أن تكره هذا جملة استئنافية الجواب هنا محذوف يعني فإن كريتمهن فاصبروا فأسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وفي جانب آخر أيضا نبّى له مقاتل في تفسيره وض... م... م... نبّى له مقاتل ابن حيان في تفسير ذرور ابن بحاتم أنه يكون معناها وهذا معنى مهم أيضا أنه فإن كرهتمهن فعسان تكره شيئا يعني فيطلقها يعني تكون الخير في, في الفراق هذه أيضا المنظومة الحديثة أو العرفية لا تقبلها يظن أنه مرات إيسان تشعر حالا حالا لا قالا واعتقادا وعملا كأنه متزوجين في كنيسة لأن الكنائس ترى الزواج مقدس الطلاق لا يكون حرام مجرم فبعض الناس يعني, يعني مرات يكون الخير في الطلاق مرات مثل ما يكون الح... الخير في الصبر والتآلف والنظر إلى المصلحة الأمر أعظم من حق النفس وهضمها في جانب والتغافل في آخر أيضا مرات يكون المصلحة في الفراق فعسى أن تكره شيئا قال فيطلقها فتتزوج من بعده رجلا فيجعل, فيجعل الله له منها ولدا ويجعل الله في تزويجها خيرا كثيرا الله نسعى ثم قال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداؤن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا واثما مبينا قال المصنف قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج هذا الخطاب للرجال والزوج المرأة خطاب هنا لمن للرجال روا ابن أبي حاتم ابن عباس قال إنكاره لمرأتك وأعجبك غيرها فطلقت هذه وتزوجت تلك فأعطي هذه مهرها وإن كان قنطارا وإن ربتم استدال زوج المكانة زوجا قال وأتيتم إحداهن قنطارا القنطار يعني مال كثير هون الكل يقول وقد سبق ذكر القنطار في ال عمرة قال فلا تأخذ منه شيئا يعني يقول هنا إنما ذلك في حق من وطئها أو خلا بها وقد بينت ذلك الآية التي بعدها يعني فلا تأخذ منه شيئا المهر طيب من الذي لا يأخذ من المهر؟ هو الذي دخل بالمرأة أو خلى بها خلوه يمكن مع الوطخلوه حقيقيا. لأن في القضاء الخلفاء كما يقول الإمام أوفر قضاء الخلفاء أنه إذا أسدلت السطور وخل بها فإنه قد وجب الصداق كله. وضح إذا فلا تأخذ منه شيئا هذا لمن وطئ أو خلى بها. عن هذا كل آية محكمة. أنه الدعية فيها النسخ وضع الدعية فيها النسخ لأنه قالوا هذه الآية مقيرة بأية بقرة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله قال هنا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه شوفوا للسينك أتأخذونه هذا الاستفهام منكار والتقرع أتأخذونه بهتانا وإثما مبينة قالوا في البهجان قولان أحدهم أنه الظلم قالوا ابن عباس والثاني الباطل ومعنى الكلام أتأخذونه مباهتين آثمين قولوا تعالى وكيف تأخذونه هذا إنكار بعد إنكار وكيف تأخذونه وقد أفضى هنا بينت الآية المقصود بيش الوطء الخل والحقيقين وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميزاقا غليظا قولوا تعالى وكيف تأخذونه أي كيف تستجيزون أخذه وفي الإفضاء قولان أحدهما أنه الجماع قال ابن عباس ومجاهد والسد ومقاتل والثاني الخلوة بها وإن لم يغشها الخلوة بها وإن لم يغشها طبعا أصل الإفضاء الجماع وإن كان أصله في اللغة المخالطة لكن ابن عباس يقول هو الجناء ولكن الله يكني روى ذلك ابن جيرل في طبري في, في تفسيره قال وكيف تاخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا أخذنا ذي نون النسوة أخذنا منكم ميثاقا غليظا طيب قال وفي المراضي بالميثاق هنا ثلاثة أقوال أحدهما أن الذي أخذه الله للنساء على الرجال الامساك بالمعروف أو التسريع بإحسان وهذا قول ابن عباس والحسن وابن سيرين وقتاد والضحاك والسد ومقاتل والثاني أنه عقد النكاح سماه ربنا مثاق غيث قاله مجيد بن زي. والثالث أنه أمانة الله قاله الربيع قاله الربيع طيب وقال عكرمه مجيد في مروض الطبري ابن بحاج في التفسير قال أخذت مهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله في ذلك وقيل الأولاد لكن هذه كل أقوال في الآية التي تتنافى إن شاء الله ثم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد إلا ما قد سلف إنه كان فحشة ومقتى وساء سبيلا قوله تعالى, قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباءكم. قال ابن عباس كان أهل الجئليه يحرمون ما حرم الله. وهذه من بقايا شريعة إبراهيم فيهم عليه السلام. عليه السلام. إلا مرأت الأب. هذه كانوا يستحلونها والجمع بين الأختين فنزلت هذه الآية. رواه الطبري وغيره. وقال بعض الأنصار توفي أبو قيس بن الأسلج. فخطب ابنه قيس مرأته. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم لتستأذن. وقالت إنما كنت أعد أعده ولدا فنزلت هذه الآية ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف قال في ستة اقوال أحدهما أنها بمعنى بمعنى بعد ما قد سلف أي فإن الله يغفر قاله الضحاب والمفضل. والثاني أنها بمعنى سوى ما قد سلف. والثالث بمعنى لكن ما قد سلف فدعوه والرابع أن المعنى ولا تنكح كان نكاح النساء، أي كما نكحوا على الوجوه الفاسدة التي لا تجوز في الإسلام، إلا ما قد سلف بجهليةكم من نكاح لا يجوز ابتداء مثله في الإسلام، فإنه معفو لكم عنه. وهذا كقول القائل لا تفعل ما فعلت، أي لا تفعل مثل ما فعلت. ذكره ابن جرير الطبري والخامس أنها بمعنى الواو فتقديرها ولا ما قد سلف فيكون المعنى اقطعوا ما أنتم عليه من نكاح الآباء ولا تبتدئوا والسادس أنها للاستثناء فتقدير الكلام لا تنكحوا ما نكحى آباءكم من النساء بالنكاح الجائز إلا ما قد سلف منهم بالزنا والسفاح فإنه حلال لكم قاله ابن سيد قوله تعالى إنه أعني النكاح كان فاعشة قال ما يفحش ويقضح ومقتى أي أشد البغض. قال وفي المراد بهذا المقتى قولا حدوم أنه اسم لهذا النكاح وكانوا يسمون نكاح امرأة الأبي في الجاهليه مقتى ويسمون الولد منه المقتي فاعلموا أن هذا الذي حرم عليهم لم يزل منكرا عندهم منقوتا والثاني أنه يوجب مقت الله لفاعله ثاني أنه يوجب مقتل الله بفاعله إنه كان فاحشه ومقتى وساء سبيلا يعني وصفه بثلاث صفات تدل على أنه من أشد المحرمات. وصفه بالفاحشه وصفه بالمقت ووصفه بأنه ساء سبيلا يعني سبيل سيء طيب ثم قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم. إن شاء الله نبدأ في المجلس القادم بإذن الله وتسيره من هذا الموضع. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآيات. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وجزاكم رب خيرًا.